بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحزمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. لزال الحديث في شرح باب الأول. من أبواب كتاب التوحيد حاشة القاسم رحمه الله تعالى عرفنا أن ترجمة هذا الباب هو أن يقال باب وجوب التوحيد أو باب بيان حكم التوحيد هذا المناسب لهذا الباب أما قول كتاب التوحيد هذه ترجمة شار بها الى كل ما سيأتي من أبواب مما ذكره رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب أو تحت هذا الباب آيات وأثرا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وحديثا وذكر اربع وخمس آيات وأثرا تعلق بالآية الأخيرة وكذلك حديثا فيما يتعلق به بترجمة وشرعنا في قوله وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون شار بهذه الآية إلى الحكمة من خلق الإنس والجن يعني لما خلق الإنس والجن الجواب إلا ليعبدون ليدل كذلك على أن توحيد وأن عبادة الله تعالى وطاعته هي الغاية التي من أجلها خلق الإنس والجن قال تعالى وما خلقت ما نافية خلقت الجن والإنس إلا هذا إجاب ليعبدون النون هذه ليست هي نون الفعل وانما هي محذوفة هذه النون نون الوقاية بدليل كسرها وبدليل أن الفعل منصوب وناصبه أن مضمر جوازا بعد لام التعليل وهذه اللام تسمى عند أهل السنة والجماعة لام التعليل يعني علة وفيها فائدة عظيمة وهي أصل من أصول أهل السنة والجماعة أن أفعال الرب جل وعلا معلله بمعنى إنما يفعل لحكمة لا يفعل هكذا لا لحكمة فلينذ قد يكون عبثا قد يكون غير ذلك وإنما يفعل جل وعلا لحكمة فكل فعل وكل صفة معلقة بالمشيئة فهي صفة فعلية وكل صفة فعلية فإنما يفعلها الرب جل وعلا لحكمة. هذه اللام تسمى لام الحكمة تجد في كثير من التفسير من تفسير الأشاعرة يقول هذه اللام لام الصيروره ويحرفون الكلم لأجل أن يقولوا بأن أفعال الباري جل وعلا لا لحكمة والصواب الذي عليه للسنة والجماعة أن أفعال الرب جل وعلا معللة إذن إلا ليعبدون اللام هذه لام التعليل ويعبدون فعل مضارع منصوم بأم مضمرة جوازا بعد لام التعليل والنون المذكورة هذه نون الوقاية اصلها لي أصلها لي يعبدونني نني النون الأولى نون الرفع وني النون الثانية مكسورة هذه لأجل يا متكلم يعبدونني حظيفة يا متكلم وهي وحثوها لغة ثم بقاء الكسرة دل عليها قال المصنف هنا حشي والعبادة والعباده لغه التذلل والانقياد هذا من حيث المعنى اللغوي وهو مراد في المعنى الشرعي بمعنى انه داخل في في المعنى الشرعي اما من حيث المعنى الشرعي فالعباده لها اطلقان استعمالان عند العلم يطلق لفظ العبادة ويراد به المتعبد به ويطلق لفظ العبادة ويراد به المعنى المصدري وان شئت بالمعنى الاسمي والمعنى المصدري المعنى الاسمي هو معرفه بقوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن هذا التعريف باعتبار المتعبد به يعني العبادات ذات الأقوال وذات الأفعال حينئذ يأتي هذا التعريف باعتبار كونه اسما وتطلق بمعنى التعبد وهو التذلل لله تعالى بفعل أوامره والتناب نواهيه ولا شك أن قول اسم الجامع مراد به فعل أوامره والتناب نواهيه وإنما المراد بالمعنى المصدري ملاحظة معنى الخضوع والتذلل بمعنى ان ثم أمرا باطن فكأنه يقال بأن المعنى المصدري يتعلق بعمل القلب والمعنى الاسمي يتعلق ابتداء به الظاهر وقد يتعلق به بالقلب لا ينفك أحد المعنيين عن الآخر بمعنى أن هذين التعريفين وإن شاع عند اهل العلم تعريف العبادة بهذين التعريفين ليس المراد به أنه يمكن أن ينفك المعنى المصدري عن المعنى الاسمي وبالعكس ولذلك نقول الصلاة وإيقاعها ذاتها ككونها أحد من أفراد العبادة بالمعنى الاسمي هي عبادة وهل يصح أن تقع العبادة دون عمل قلبي الجواب لا إذن لابد من اجتماع التعريفين في صدق العبادة إذن اراده العلم فقط التنبيه على أن لفظ التعبد والعبادة يأتي في الشرع تارة بالمعنى الاسمي فيراد به المتعبد به وتارة يأتي بمعنى المصدر الذي هو التعبد هذا الذي أراده اهل العلم وإلا لابد منهما معا في العبادته وعرف العبادة ابن تيميه رحمه الله تعالى بتعريف آخر غير ما شاع عنه رسالة العبودية هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل وهو يرى رحمه الله تعالى إذا أطلق الأمر دخل فيه النهي عن ما أمر الله به على ألسنة رسله شمل ماذا؟ شمل الأوامر وشمل النواهي وقال ابن كثير هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور فعل المأمور وترك المحظور قال وذلك هو حقيقه الإسلام اذا ما حقيقه الاسلام الاستسلام لله عز وجل لا بد من وجود المعنى المصدر ثم لا بد من ماذا لابد لا بد من امتثال اوامر الرب جل وعلا واجتناب نواهي اذا ارتفع الأنواع الإسلام انتبه هذه حقائق هذه ينبني عليها أصول إذا قيل الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بطاعته بفعل أوامره وإجتنابه إذا ارتفع جميع أنواع الطاعة في الأوامر وجميع أنواع الانتهاء في النواهي ارتفع وصفه الإسلام لأن حقيقة الإسلام هو هذا فالاذن كيف يقال بوجود الإسلام مع وجود ماذا ما عدم وجود طاعته به بالنوعين قال وذلك هو حقيقة الإسلام لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع. قال الشارح وما خلقت أي ما خلق الله الثقلين الجن والإنس ما نافية وقول إلا قلنا هذا ايجاب وفيه قصر وحصر أي ما خلقت الجن والإنس لاي حال من الأحوال واي حكمة من الحكم إلا الحكمة الواحده وهي العبادة عبادته جل وعلا وما عدا العباده فهو منفي ما عدا العباده فهو منفي اما بالمنطوق اما بالمفهوم عن الخلاف عند الاصوليين في دلالة الحصر هنا في هذا التركيب على النفي هل هو بالمنطوق او بالمفهوم الا الحكمه العظيمه وهي عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. إذن هذه مركبة العبادة هنا مركبة مركبة من شيئين لن يتحقق وصف التعبد العبادة إلا بهما معا الأول عبادته ثانيا تركه لن يتحقق الأول بي بالثاني إلا بالثاني بمعنى أن التوحيد والمراد هنا ليعبدون أن التوحيد مفهومه مركب وليس مفهومه بسيطة لماذا لأن مفهوم التوحيد هو لا إله إلا الله مركب أولى من نفي وإثبات الإثبات وحده لا يسمى توحيدا والنفي وحده لا يسمى توحيدا فمن عبد الله تعالى ولم يتحقق به الوصف الثاني وهو ترك الشرك وترك عبادة ما سواه، هل هو موحد الجواب لا صحيح لماذا لأنه وجد في حقه أحد الجزئين ولم يوجد الثاني ولذلك لو صلى وترك الركوع حينئذ هل أتى بالصلاة؟ لو صلى ولم يأتي بالركوع هل أتى بالصلاة؟ جواب له تقول له ارجع فصلي فإنك لم لم تصلي لو عبد الله تعالى وعبد غيره لم يترك الشرك حينئذ تقول له ماذا؟ ارجع فوحد الله فإنك لم توحد حكم واحد لا فرق بينهما إذا لا فرق بين من ترك ركن من أركان الصلاة في عدم صدق وصف الصلاة عليه فلا يقال مصل شرعا كذلك من أتى بجزء من التوحيد ولم يأتي بالثاني حينئذ لا يصدق عليه وصف التوحيد قال هي عبادته وحده لا شريك له وترك تبي هذا قيد وترك عبادته ما سوى فإلا بيترك لن يكون موحدا بإجماع السلف لن يكون موحدا بمعنى أنه لو عبد الله تعالى وأتى بلا إله إلا الله واعتقد معناها فيما يظنه أنه معناها لكنه لم يترك عبادة ما سوى الله عز وجل هل يسمى موحدا الجواب لا بالإجماع لا خلاف بين في بذلك قال ففعل الأول وهو خلقهم ليفعلهم الثاني وهو عبادته لأنه هنا في هذه الآية تبي هذه الآية فيها فعلان وفعلان فعل الأول خلقه والفعل الثاني يعبد الفاعل الذي اسند اليه الفعل الاول التاء خلقت تو كذلك لا يقال تو مثلا باب التقريب خلقت حينئذ اسند الفعل الى, إلى التاء يعبدون اسند الى اسند الى الواو من الذي فعل الفعل الاول الفاعل الذي هو الله عز وجل خلق تو اذا اسند الفعل الى الفاعل الثاني يعبدون من الذي يعبد العباد إذا فعل الأول ليفعلهم الثاني لو فعل الأول ليفعل بهم الثاني كما فعل بهم الأول حينئذ صاروا ماذا صاروا مجبورين وليس الأمر ليس الأمر كذلك حينئذ خلقت فيه فيه معنى الإرادة فتكون الإرادة حينئذ إرادة شرعية دينية فأراد الله عز وجل من الجن والانس أراد منهم ماذا أن يعبدوه هذه الإرادة كونية أم شرعية إن قلت بأنه فعل الثاني كما فعل الأول فهي كونية وإن قلت بأنه فعل الأول ليفعلهم الثاني فهي, فهي شرعية لماذا لأن التخلف يعني تخلف بعض العباد بعض الإنس والجن عن إيقاع العبادة دليل على أن الإرادة هنا ليست شرعية بل ليست كونية بل, بل شرعية لماذا؟ لأنه لو أراد منهم كونا أن يعبدوه بمعنى أنه خلقهم وخلق كذلك عبادتهم لن يتخلف أحد عن أن يعبد الله كما أنه لن يتخلف أحد من الإنس ولا الجن أن يكون مخلوقا لله عز وجل كذلك لن يتخلف أحد منهم عن أن يعبد الله تعالى إذن الإرادة هنا المراد به خلاصة البحث أن الإرادة المراد بها هنا إرادة شرعية وليست إرادة كونية هذا الذي أراده المصنف من قوله فعل الاول ليفعلهم الثاني فلو أراد منهم جل وعلا أن يفعلوا الثاني كما فعل أن يفعل بهم الثاني كما فعل الأول صارت الإرادة كونية لكن الذي يدل على أنها ليست كونية ماذا؟ أول الاختيار الذي جعله الله عز وجل العباد ثانيا وجود بعض العباد من الإنس والجن لم يعبدوا الله تعالى فلو كان كذلك لما تخلف أحد عن عبادته جل وعلا قال ففعل الأول وهو خلقهم ليفعلهم الثاني وهو عبادته فهم الفاعلون لها لا ليفعل هو سبحانه بهم الثاني فيجبرهم على العبادة فلو جبرهم لكانت الإرادة كونية لما تخلف أحد للبت عن عبادة الباري جل على وصارت العبادة حينئذ قهرية وليست اختيارية فإن من سبقت عليه الشقاء ولم يريد سبحانه وقوع العبادة منه إلا لو أرادها لوقعت يعني من سبقت في علمه جل وعلا من سبق في علمه أنه من أهل النار فخلقه ليكون من أهل النار حينئذ لن يأتي بالتوحيد قاطعا كذلك فيموت على ذلك إذا هذا النوع ما أراد الله عز وجل أن يعبده إذا دل على ذلك على أن التعبد إنما هو بالاختيار لم له في ذلك من الحكمة لا يسال عما يفعل وهو مسألون وسيأتي التفريق بين الاراده الكونية والإرادة الشرعية في الباب الستين إن شاء الله تعالى باب ما جاء فيه منكري القدر إن شاء الله تعالى فإن قال هنا وقال بعض السلف إلا لآمرهم وأنه يعني في معنى يعبدوا ما المراد به قال بعض السلف هم مجاهد إلا لامرهم وأنهاهم يعبدون امرهم وأنهاهم إذن لو فسر يعبدون أراد هنا أن يبين أن السلف قد اختلف اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد في تفسير معنى قوله يعبدون هل المراد به التوحيد على جهة الخصوص وهو نوع من أنواع الأمر أو المراد به ماذا مطلق التعبد مطلق الطاعة فيشمل مطلق الأمر ومطلق النهي فيه قولان في قولة منهم من فسر إلا ليعبدون لآمره مطلقا يعني امرهم بالتوحيد وغيره وانهاهم عن الشرك وعن غيره إذا عمم ومنهم من يرى أن المراد بيعبدون هنا المراد به أمر خاص وهو توحيده جل وعلا وهما متلازمان وهما لان من وحد الله تعالى عبده بسائر أوامره واجتناب نواهيه ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه الا لامرهم أن يعبدوني وادعوهم إلى عبادة هكذا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه هذا القول قول مجاهد وغيره اختاره الزجاج من المفسرين وهم من اهل اللغه والشيخ والمراد به هنا من ابن تيميه رحمه الله تعالى اذا اطلق الشيخ هنا قال الشيخ فالمراد به ابن تيميه رحمه الله تعالى واذا قال قال الشيخ هنا فالمراد به الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى واختاره الزجاج والشيخ وغيرهما وقال قال تعالى قال ويدل على هذا قوله تعالى يعني الا لامرهم انهاهم قوله تعالى ايحسب الانسان ايظن الانسان مطلق الانسان ان يترك سدى قال الشافعي لا يؤمر ولا ينها ففسر السدى هنا بماذا بكونه لا يؤمر ولا ينها لا يؤمر ولا ولا ينها اذا ايحسب الانسان ايظن الانسان انه خلق في هذه الحياة ثم لا يؤمر ولا ينها نستفيد منه دليلا على أنه لا يوجد إنسان على وجه البسيطة إلا وهو مخلوق لأن يؤمر وينهى من أجل ماذا؟ من أجل أن يؤمر وأن, وأن ينهى ولذلك قلنا فيما سبق أن القول بوجود أهل الفتره بكونهم موجودين بين رسولين لم يدركوا الأول ولم يدركهم الثاني هذا لا وجود له ويدل على بطلانه مثل هذه الآيات يحسب الإنسان أي يترك سدة بمعنى أنه ما خلق إنسان إلا من أجل أن يؤمر وأن ينهى. وقال عبد ربك ما يتقه فقد أمرهم بما خلق له وأرسل الرسل بذلك وكلما وردت العبادة في القرآن فمعناها توحيد الله بجميع أنواع العبادة وسميت وضاعف لذلك قال ابن عباس كلما جاء هذا لفظ لفظ من عباس كلما جاء لفظ عبد الله فالمراد به وحد الله وحيد الله حينئذ ذكر التوحيد وهو أصل العبادات. لماذا هو أصل العبادات لأن التوحيد مصحح لسائل العبادة لن تصح عبادة إلا إذا صح التوحيد فلو وقع في الشرك فصلى فصام وحج وقرأ كل ذلك باطن لا يصح لماذا لأن شرط صحته توحيد واضح هذا بني الإسلام على خمس قدم الشهادتين لماذا لكونه مصحح لما بعدها من, من الأركان فلو لم يتخلى ويترك الشرك حينئذ عباداته كلها باطله لا تصح البت فلذلك من أطلق بأن العبادة هي التوحيد أراد به هذا المعنى فذكر نوعا من المامور به وهو اعلى المامورات واراد به ماذا اراد به انه مراد لذاته بانه مراد لذاته وكون سائر العبادات لا تصح إلا به فحينئذ ذكره يكفي ولن نحتاج أن نقول ماذا إلا ليأمرهما وينهاه فالمعنيان حينئذ متواردان على معنى واحد قال وسميت وظائف الشرع عبادات لأنها لأنهم يفعلون خاضعين لله فيكونون من أهل رضاه يعني فيه المعنى المعنى اللغوي الذي هو المعنى المصدر الشرعي قال تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون أخبر أنه سبحانه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحواله يعني خلقهم للعبادة ومن الذي ينتفع من الذي ينتفع؟ العبد ذاته العبد نفسه ليس الله عز وجل قال وفي الآية بيان عظم شأن التوحيد لأن الخليقة كلها ما خلقت إلا من أجل تحقيق التوحيد هذا يدل على عظم شأن هذه العبادة العظيمة إذ كان الخلق كلهم لم يخلقوا إلا, إلا له لم يرسل الرسل إلا من أجل التوحيد لم تنزل الكتب إلا من أجل التوحيد لم يخلق الخلق إلا من أجل التوحيد الجنة والنار سموات الأراء كل ذلك من أجل التوحيد دل على ماذا؟ على عظم التوحيد حينئذ هذا دليل واضح بين على أن التوحيد له خصائص ليست كسائل العبادات فيبطل قول من قال بأن الشرع قد أعذر بالجهل في مواضع من العبادات فالباب واحد قل لا ليس الباب واحدا بل الشرع ميز بين سائل العبادات هذه أركان وهذه واجبات وهذه شروط فمن قال الباب واحد هذا ينسب للشيخ العثيمين رحمه الله وبعض من سار بسيره أن الباب واحد إذا عذر بالجهل في مسائل تتعلق بالصلوات والصوم فالتوحيد من باب أولى بل الباب واحد والشرع لا يفرق بين هذا وذاك قل لا هذا باطل يدل عليه أن التوحيد كما تسمع الآن له خصائص ليست للصلاة وليست للزكاة وليست للصوم وليست للحد فلا مانع عقلا وهو موجود واقع شرعا أن يكون خصه بأنه لا يقبل فيه عذر بالجهل البتة قال رحمه الله تعالى وقوله لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويرتني الطاغوت وقوله قلنا بالرفع على قوله وقول الله تعالى هو ارجح من من الخفض وإنجاز الخفض حين نكون على تقدير الباب المقدم ليس على كتاب كما قال السائر الشراح كتاب التوحيد وقول الله تعالى هذا ليس بالصواب وإنما كتاب التوحيد وكتاب قول الله تعالى هذا ليس مراد المصنف وانما, وإنما يعطف على الباب المقدم باب وجوب التوحيد وقول الله تعالى لا اشكال فيه أما كتاب التوحيد وقول الله تعالى هذا فيه في نظر على كل خطب واسع قال وقوله ولقد بعثنا ولقد علام هذه موطع القسم وقد هذه حرف تحقيق يدل على على التوكيد واللام كذلك تدل على على التوكيد والقسم المقدر يدل على التوكيد إذا الجملة مؤكدة بماذا بكم مؤكد ثلاث اللام والقسم المقدر وقد إذا ثلاث مؤكدات بعثنا أي أخرجنا وارسلنا في كل أمة كل يعني جميع فهي صيغة عموم تدل على أن المضاف إليه عام في الحكم الذي رتب عليه وهو بعثه كل رسول في في كل امه في كل أمة أي طائفة من الناس رسولا بعثنا رسولا فعلا به نعبد الله وارتنب الطاوس يعني بهذه الجمله العظيمه التي يراد منها اللفظ والمعنى وليس اللفظ فحسب ان نعبد الله وهو امر بالعباده واجتنبوا الطاغوت وهو جزء من التوحيد فلو عبدوا الله ولم يجتنبوا الطاغوت حينئذ لم يكونوا موحدين لم يكونوا موحدين ولهذا نؤكد في هذه الايات لنبين أن مسألة العذر بالجهل لها صله كبرى باصل التوحيد باصل التوحيد قال الشارحون الطاغوت مشتق من الطغيان صفة مشبهة طاوت صفة مشبهة مشتق من من الطغيان وهو مجاوزة الحد إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية وكل من تعدى حده بأي نوع من الطغيان فهو طا يعني في لسان العرب في لسان العرب يسمى كل من تجاوز حده بغى واعتدى يسمى ماذا يسمى طاوتا ويكون واحدا وجمعا يعني يطلق على الواحد طاوت ويطلق على العشرة هو أولئي طاوت واضح هذا زيد طاوت زيد عمر إلى آخره طاوت إذن يطلق على الواحد يطلق على على الجمع ويؤنث ويذكر زيد طاوت وهند طاوت يعني مسماه المذكر المؤنث قال وللسلف فيه تفاسير لا تنافي بينه كل واحد ذكر فردا من أفراده يعني اختلف السلف مراد به الصحابة ومن بعده اختلفوا في تفسير الطاغوت ما المراد به؟ على اقواله هذه الاقوال كل واحد منهم ذكر فردا من أفراد الطاغوت بمعنى أن الطاغوت هذا اشبه ما يكون بالجنس الذي يدخل تحته افراد لا حصر لهم لكنها تحصر فيه في انواع وكل انواع له له احال ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه الطاغوت الشيطان فسر الطاغوت بماذا بالشيطان وقال جابر كهان كان تنزل عليهم الشياطين فسأل الطاوت بالكهان وقال مالك رحمه الله تعالى كل ما عبد من دون الله وهو كل ما عبد من دون الله فهو, فهو طاوت وقال ابن كثير الشيطان وما زينه من عبادة غير الله هذه كلها مراده كلها صحيحة فهو الشيطان وهو, وهو الكهان وهو كذلك الساحر وإلى اخره فكل من صدق أن يصدق عليه لوض الطاوت وداخل داخل فيه قال لا تنافي بينها لأن كل واحد ذكر فردا وكلها ترجع إلى ما قال ابن قيم رحمه الله تعالى الطاوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع هذه أجناس يعني الأفراد تدخل تحت هذه الأنواع والأجناس قال من معبود كالأصنام معبود كالأصنام أو متبوع كالكهان والسحرة وعلماء السوء او مطاع كالأمراء والحكام ونحوه هذه كلها يعتبر ماذا تعتبر أجناس ثم قال فطاغوت كل قوم لم يذكره المصنف لكن ذكره اولى فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله يعني من انواع الطاغوت من يتحاكم إليه ويكون المتحاكم اليه من غير الله ورسوله يسمى ماذا يسمى طاغوتا هذا كلام ابن القيم رحمه الله قال فطاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعه لله كل هؤلاء يسمون ماذا يسمون الطاغوت يسمون طاغوت فمن يكفر بالطاغوت إذا هذه الأفراد يجب الكفر بها وهذا عام في شان العالم وطالب العلم وكذلك عامة المسلمين لا فرق بينهم البت وليس عندنا طاغوت أكبر وطغوت أصى بل الطاغوت معناه الكفر الأكبر مخرج من؟ من الملة قال وأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسولا بل أقسم وليس إخبارا فقط بينما أقسم وأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسولا منذ حدث الشرك في قوم نوح إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني لم يخلو زمن منذ أن وقع الشرك ومن لدى النوح وهو أول الرسل وسيأتي بحث ذلك في محل إن شاء الله تعالى إلى أن ختم الله تعالى الأنبياء المرسلين بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يخلو قرن ولا جيل ولا طائفة إلا وبعث فيهم رسول هذا نص واضح يدل على أن من يقول بأهل الفترة بالمعنى المذكور عنده العلمي العلم أنه باطن هذه نحن نسميها خرافه علمية يعني تسبت إلى أو ذكرها بعض أهل العلم لكن النصوص الواضحة البينه القطعية تدل على بطلانه والنص الذي بين يديك واضح ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يدل على أنه ما من قرن ما من جيل ما من أمة ما من طائفة إلا وأرسل الله عز وجل إليها رسولا حينئذ يقول هذه أهل الفترة بي بهذا المعنى لا وجود لهم البته قال يأمرهم أن يعبدوا الله وارتنبوا أن يعبدوا الله أن هذه يحتمل أنها مصدرية أن يعبدوا الله يحتمل أنها مصدرية على تقدير الباء بأن يعبدوا ويحتمل أنها تفسيرية وهي التي سبقت بما يدل على القول دون حروفه ولا شك أن البعث هنا متضمن للوحي والوحي متضمن للقول دون, دون حروفه أن يعبدوا الله أي وحدوا الله بالعبادة أي أو تذللوا له بالعبادة يعني فسر العبادة هنا بيه بالتوحيد أن يعبدوا الله لأن المعركة بين الرسل وأقوامهم في ماذا؟ في توحيد الله على جهة الخصوص يعني الفرق هنا ثم فرق صنف هنا في الآية السابقة إلا ليعبدون عمما بمعنى أن بعض أهل العلم قال لآمرهم أنهاهم لكن لا شك أن دعوة الرسل مبنها في ابتداء الأمر وانتهاء على ماذا على التوحيد حينئذ كل أمر بالعبادة جاء على لسان رسول عبد الله فالأولى أن يفسر بماذا وحد الله ليس كمسألة ماذا إلا ليعبدون ففرق بين, بين الآيتين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لو قيل إلا ليعبدون لآمرهم وأنهاهم لا بأس به لكن عبدوا الله جاء لسان رسوله فالأصل فيه أن المعركة والدعوة قائمة على توحيد الله عز وجل فحينئذ يختص لفظ العبادة بأحد أفرادها يقال عبدوا الله أي وحدوا الله وهو الذي اختار هنا محشين قال أي وحدوا الله بالعبادة واجتنبوا أي اتركوا وفارقوا عبادة ما سواه ولهذا خلقت الخليقه وانزلت الرسل وانزلت الكتب واجتنبوا ابلغ من قولهم اتركوا أبلغ يعني فرق بين قال اتركوا ترك هذا لا يقتضي المباعدة أما اجتنبوا بمعنى أنت تكون في جانب وهذه الطواغت تكون في, في جانب آخر يعني يقتضي المباعدة فقولوا لا تزنوا لا تقربوا الزنا ايهما أبلغ لا تقربوا الزنا لماذا؟ لأنه نهاه عن القربان فاضلا عن الوقوع في الزنا لكن لا تزنوا هذا ليس فيه نهي عن القربان فرق بينهم اجتنبوا يعني كن أنت في جانب وهي في جانب يعني يقتضي المباعدة فإن تركوا لعدم الفعل لعدم إقاع الفعل والحدث واجتنبوا تقتضي ذلك الذي هو ترك الفعل وزيادة وهي تقتضي ماذا المباعدة والمجانبه أن تكون في جانب وهي في في جانب آخر. قال رحمه الله تعالى وهذه الآية آية عظيمة تدل على معنى التوحيد إذ قوله عبود الله هو معنى إلا الله وقوله ارتنب الطاوت هو معنى لا إله. تأخذ يا طالب العلم تأخذ أن التوحيد مفهومه مركب من جزئين من جزئين لن يتم التوحيد بأحد هذين الجزئين بل لابد من ماذا لابد من اجتماعهما معا وأكدوا على هذا المعنى لأنه ينبني عليها أصول كثيرا وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنته لا إله إلا الله نفي بقوله لا إله والإثبات بقوله إلا الله ففي قوله عبد الله الإثبات وقوله اجتنبوا الطاغوت النفي قالوا هذه طريقة القرآن يقرن النفي بالإثبات لأن التوحيد لن يتم إلا بهذين النوعين لأن التوحيد عرفنا فيما سبق أنه مصدر وحد يوحيد توحيدا إذا مشتق من ماذا؟ مشتق من الوحدة فتح الواو وهي الانفراد حينئذ جاء زيد وحده أي منفردا إذا هذا المعنى اللغوي لابد أن يكون موجودا في المعنى الشرعي وهل يتحقق يا من يعرف لسان العرام هل يتحقق معنى الإفراد دون أن تجمع بين الإثبات والنفي الجواب لا يعني الإثبات فقط دون النفي لا يسمى توحيدا لغه فضلا عن الشرع الإثبات دون النفي لا يسمى توحيدا لغه فضلا عن الشرع والعكس كذلك النفي دون الإثبات لا يسمى توحيدا لغه فضلا عن يسمى في في الشرع اذا الإفراد لن يتم إلا بطرفين النفي وما وال... قام الا زيد ما قام الا الا زيد ماذا صنعت في هذا التركيب نفيت وأثبتت نفيت ماذا القيام عن غير زيد واثبتت القيام في في زيد صحيح إذا نفيت القيام عن غير زيد وأثبتت القيام في زيد هذه يسمى ماذا يسمى افراده الإفراد لن يتأتى إلا بصيغة من صيغ الحصر المعروفه عند أهل البيان وأعلاها درجه ما, هو إلا ما وإلا ولذلك جاءت عليها أو بها كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله الحصر معناه ماذا؟ إثبات الحكم في المذكور ونفيه عن معدى هكذا الذي اشتهر عند أهل الوصول وغيرهم قال هنا وهذه طريقة القرآن يقرن يعني يجمع النفي به بالاثبات فينفي ما سوى الله كونه معلوها ويثبت عباده الله وحده والنفي المحض ليس بتوحيد لغة فضلا عن الشرع تب لهذا وكذلك الإثبات المحض بدون النفي ليس بتوحيد لغة فضلا عن يكون شرعا فلا يكون التوحيد الا متضمنا للنفي والإثبات تب لهذا وهذا هو حقيقه التوحيد توحيد له معنى لفظ شرعي الذي يفسره هو الشرع ليس رأيي ولا رأيك ولا رأي ابن تيميه ولا بقيم الذي يفسره والله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم تبي لهذا فلم يأتي في القرآن التوحيد إلا منفيا إلا وهو مجتمل على على الركنين النفي والإثبات إذا أمر بالتوحيد فهو حقيقة شرعية ثم فسر معنى التوحيد ولم يكل التفسير لأحد البت مهما كان من العلم أو غيرهم فلا يكون التوحيد إلى متضمن النفي والإثبات وهذا هو حقيقة التوحيد ففيها أي الآية بيان عظم شأن التوحيد أو كذلك لماذا؟ لأن الرسل ما أرسل إلا من أجله من أجل التوحيد كما أنك عرفت في الآية السابقة أن الإنس والجن ما خلقوا إلا من أجل التوحيد ثم بعد ذلك أرسل ماذا؟ أرسل الله عز وجل إليهم رسلا بماذا بدعوتهم إلى التوحيد إذن هذا يدل على عظم شأن التوحيد فاختصاصه بأحكام لا يسوي معها غيرها من أحكام الشريعة لا بأس به لماذا؟ لأن الله تعالى فرق بين بين النوعين قال ففيها بيان عظم شأن التوحيد وإقامة الحجة على العباد ها قام الحجة على العباد بماذا؟ ها بإرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وهنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله إذن قامت الحجه بماذا بإرسال الرسل سمع أن البلد الفلاني جاءه نذير من الله عز وجب أن يتحرك فإذا لم يتحرك قامت عليه الحجة لأن إمكان العلم هو المراد وليس حقيقة العلم الإيجاد إنما المراد الإمكان فمتى ما تمكن حينئذ قامت الحجة على بمجرد أن يبلغه أن ثم قرآن وثم رسول قامت عليه الحجة قال هنا وإقامة الحجة على العباد أي بإرسال الرسل بمجرد الإرسال ومعنى لا إله إلا الله يعني في هذه الآية قال المصنف في الحكمة في إرسال الرسل وأن الرسالة عمت كل أمة هذه ضع تحتها خطين أن الرسالة عمت شملت كل أمة وأن دين الأنبياء واحد قد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبد الله ما من رسول إلا أرسل بهذه الكلمة هذا إجماع, إجماع أعلى صيغ الإجماع وأعلى درجات الإجماع من ناحية الثبوت ومن ناحية الدلالة لا نظير له وهو إجماع الرسل على معنى لا إله إلا الله عبدوا الله ما لكم من إله غيره عبدوا الله واجتنبوا الطاوت من الذي أخبرنا الله عز وجل إذن الطريق هو القرآن فهو قطعي الثبوت اللفظ هذا متفق عليه وهو محكم إذن قطعي الثبوت قطعي الدلالة لا درجة أعلى من هذا الإجماع البت فمخالفته كفر وردة عن عن الاسلام هذا وأن دين الانبياء واحد قال المصنف رحمه تعالى وقوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا هذا فيه الامر بي بالتوحيد الايه الاولى فيها بيان الحكمه من خلق الانس والجن الايه الثانيه فيها الحكمه من ارسال الرسل هنا امر بالتوحيد امر به بالتوحيد وقوله وقضى ربك الا تعبدوا فقال ربك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا تعبدوا هذا فيه ماذا أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السلي الخطاب للنبي خطاب صلى الله عليه وسلم خطاب لي للأمة. هذا دليل واضح بي. وقضى أي أمر وصى ربك هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولانه قال ماذا الا تعبدوا بالجمع ولم يقل الا تعبد وفيه يعني في قوله ربك أن النبي صلى الله عليه وسلم مربوب لا رب كذلك ربك كافون تعود الى الله عز وجل إذن النبي صلى الله عليه وسلم مربوب وهو كذلك عابد لا لا معبود اذا هو مربوب لا رب وهو عابد لا لا معبود خلافا للمشركين الذين عبدوا النبي صلى الله عليه وسلم وافردوه بالاستغاثة ونحو ذلك الا تعبدوا إلا إياه أي أن تعبدوه وحده دون ما سواه وقوله إياه ضمير نصب منفصل هذا واجب الانفصال هنا وهو مفعول الاستثناء يذن يكون مفرغا قال المحشي وقضى ربك أن تعبدوا إلا إياه أي أمر ووصى أمر كما قال ابن عباس ووصى كما قال مجاهد امر ووصى جمع بينهما وكلهما صحيح امر أي كما قال ابن عباس ووصى أي كما قال مجاهد وأوجب على السن رسله ألا نعم على ألسن رسله أن يعبد وحده دون ما سواه دون ما سواهم والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني فإن القضاء ينقسم إلى نوعين كوني قدري وشرعي ديني قضاء الحكم حكم يكون كونيا ويكون ماذا يكون شرعيا والأمر كذلك يكون كونيا ويكون شرعيا الكوني هذا يتعلق به بالكون لن يتخلف إذا قضى الله عز وجل امرا كونا سيقع لا محاله لن يتخلف وهو يشمل ماذا يدخل تحته ما يحبه وما لا يحبه وأما القضاء الشرعي فهذا لا يلزم منه وجود ايقاعه فيامر ويقضي ولكن قد يقع وقد لا لا يقع لكن يختص بماذا بما يحبه هذا الفرق بين القضاء الشرع والقضاء الكوني قال هنا فإن القضاء قسم الى قسمين كوني قدري يعني مرد الى الكون والى والى القدر وقضينا الى بني اسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين قضينا هل المراد الافساد هنا محبوب مرضي إلى الله عز وجل قل لا إذن القضاه للمراد به القضاء الكوني وليس القضاء الشرعي لأن الله تعالى لا يشرع الفساد في في الأرض ولا ولا يحبهم فالقضاء الشرعي يجوز وقوعه من المقضي عليه وعدمه ولا يكون إلا فيما يحبه الله تعالى كالآية التي معنا القضاء الكوني لا بد من وقوعه ولا يختص بما يحبه جل وعلا قال رحمه الله تعالى هذه الآيات على جملة الشرائع وابتديت بالتوحيد فدل على انه اوجب الواجبات اذ لا يبتدا الا بالاهم فالاهم يعني فالمهم وختمت بالنهي عن الشرك فدل على انه اعظم المحرمات اعظم ما امر الله تعالى به التوحيد واشد ما نهى الله تعالى عنه هو هو الشرك هذا محل وفاق وفيها معنى لا اله الا الله فان قوله ألا تعبد هو معنى لا اله وقوله نعم، فإن قوله الا هو معنى لا إله وقوله إلا إياه هو معنى إلا الله إذن كلما جاء هذا النص وتجعله مرادفا لقوله لا إله إلا الله فاللفظ لا إله إلا الله جاء به الشرع والتفسير كذلك جاء به به شرع قالوا بالوالدين إحسانا أي وقضى ربك أن تحسنوا بالوالدين إحسانا الوالدين الأم والأب ومن فوقهما ومن فوقهما لكنه في الأبي والأم أبلغ والإحسان المراد به بذل المعروف بذل المعروف ثم المعروف قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول وقد يكون به بالترك ثم العرف له دور هنا في في التعيين قال كما قضى بعبادته وبالوالدين إحسانا وقضى ربك أن تعبدوا تعبد إلا إياهم وبالوالدين إحسان فقضى بقضائين قضاء الأول بالتوحيد والقضاء الثاني بماذا ببر الوالدين والإحسان إليهما كما قضى بعبادته وحده لا شريك له كقوله أن لي ولوالديك وعطف حقهما على حقه دليل على تاكد حقهما يعني إذا جاء حق الله تعالى أتبعه في كثير من المواضع بحق الوالدين يدل على ماذا على أن, على أن حق الوالدين عظيم على ان حق الوالدين عظيم وأنه أوكد الحقوق بعد الله وأكده ايضا بي بالمصدر المؤكد لما فرضه من حقه ما السؤال أين حق النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قوله وقضى ربك ألا تعبد إلا ثم قالوا بالوالدين إحسانا إذا ثنى بحق الوالدين بعد حقه بالتوحيد أين حق النبي صلى الله عليه وسلم داخل في حق الله تعالى داخل في حق الله تعالى ولذلك هما قرينتان في منزلة ركن واحد شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله فحق النبي صلى الله عليه وسلم داخل في حق الله تعالى لأن الله تعالى لا يعبد إلا بما شرعه على لسان رسول صلى الله عليه وسلم قال لأن الله جعلهما سببا لخروجك من العدم ولم يخص نوعا من أنواع الإحسان ليعم جميع أنواعه قال ماذا؟ وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا بالوالدين إحسانا إحسانا هذا مصدر العامل فيه محذوف أحسنوا طيب قال إحسانا أطلق نكرا لماذا أطلق وجعله نكرا ليعم أي إحسان يصدق على قول أو فعل أو ترك ترك فعل في الصحيح المذهبي قال هنا وتواترت السنة ببر الوالدين وتحريم عقوقهما إما يبلغن عندك الكبر احدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف لا هذه نهيته تقل مرزوم بلا يدل على ماذا؟ يدل على التحريم على التحريم محل التحريم هنا في النص أف وهو, وهو التافيف فما كان فوقه فهو من باب أولى وأخرى. يعني أف هذا لا يجوز حرام الضرب ها يحتاج إلى نص آخر ولا من باب أولى من باب أولى قال أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التعفيف أف بمعنى تضجر الذي هو أدنى مراتب القول السيء تنبيها بما هو فوق ذلك من القول السيء سب واللعن والشتم هذا محرم بدليل ماذا؟ بدليل التنصيص على على والفعل السيء ولا تنهرهما أي لا يصدر إليهما منك قول قبيح قال عطاء بن أبي رباح لا تنفض يديك على والديك لا تنفض يديك على والديك قل هذا لو أمرك قلت هكذا هذا نفضت يديك يعني داخل في في النهر ولا تنهرهما أي لا يصدر إليهما منك قول قبيح وقل لهما قولا كريم. لما نهاه عن الفعل والقول القبيحين أمر بالقول الحسن والفعل الحسن كريما أي لينا طيبا بأدب وتوقير واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما وقل رب ارحمهما أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا أي كما رحماني في تربيتهما لي في صغري أو لتربيتهما وقوله الآية أي إلى آخر الآية أو اقرأ يعني الآية الآية يجوز فيه وجهان الآية أي اقرأ الآية فهو مفعول به لفعل محذوف وهذا آكت يعني اولى الآية إلى آخر الآية هذا انما يجوز على مذهب الكوفيين لأنهم يجوزون حذف حرف الجر وبقاء ماذا؟ بقاء أثره وهذا ضعيف مذهب مذهب ضعيف قال رحمه الله تعالى وقوله وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وعبدوا هذا أمر والأمر يقتضي إذا عبادة الله تعالى مأمور بها ولا تشركوا نهي لا ناهية تشركوا تشركون هذا الأصر إذا سلط عليه لا النهية فحذفت النور نقول النهي, النهي لماذا لأي شيء للتحريم بل هو أعلى درجات التحريم ليس التحريم فقط بل هو أعلى درجات التحريم لأن المنهيات ليست على مرتبة واحدة وقولوا اعبدوا الله هذا إيجاب يعني عبده فعل أمر اعلى درجات الأمر الامر درجات الواجب على درجات الواجب ولا تشركوا به شيئا هنا عندنا عمومان العموم الأول في قوله تشركوا فعل مضارع في صيغه ها ليست جديده هذه يفيد العموم تشركوا فعل مضارع جاء في سياق النهي والفعل المضارع منسوب من زمن ومصدر والمصدر نكره والنكره في سياق النهي تعم اذا القاعده هنا هكذا عند عند الاصلي وهو الصحيح في خلاف أن الفعل المضارع في سياق النهي والنفي يعم يعني من صيغ العموم يعم من صيغ العموم قال شيئا نكرة في سياق النهي فتعم اذا ولا تشرك هذا النهي يتسلط على الفعل، فحينئذ مراده ماذا قليل الشرك وكثيره شيئا باعتبار المشرك به يعني الذي يتعلق لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا ما يصدق عليه أنه شيء ففيه عمومان عموم يتعلق بذات الشرك لا قليل ولا كثير وعموم يتعلق بذات المشرك به واضح هذا في جهتان لانه قد يقع الشرك في الاكبر أو في الاصغر إذن هذا منهي عنه المشرك به قد يكون ماذا ملكا قد يكون رسولا قد إلى خريه حينئذ هذا يكون فيه صيغة عمو باعتبار أنه قال الشارحون هنا يأمر سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له فإنه الخالق هذا تعليل ف فإنه يعني لماذا أمر بعبادته وحده لأنه ها الرب الخالق المستحق لأن يعبه يعني المتصب بصفات الربوبيه قد عرفنا أن صفات الربوبية تقتضي وتستلزم إفراده بالعبادة فتوحيد الربوبية دليل وتوحيد العباده مدلول فالعاصل والذي يبدأ به توحيد الربوبية فحينئذ يترتب عليه ثمرته وفرعه وتوحيد العبادة قال يأمر سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له فإنه هذا البيان لكوني مستحقا لأن يعبت، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه، فلما كان كذلك جل وعلا استحق أن يكون هو الإله الذي يفرد به بالعباده دون من سواه، دون ما سواه، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يسلكوا به شيئا. قال وقرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه، يعني جمع بينهما، بينهم. لأنه لو قال عبد الله هذا يقتضي ماذا النهي عن الشرك لأنه لن يتحقق وصف العبادة إلا بالإخلاص ولن يتحقق الاخلاص إلا بمجانبة الشرك لكن أراد أن يبين بال بالدلاله بالدلالة هنا على أن على أن صحة العبادة ها اجتناب الشرك فإذا لم يجتنب الشرك لم تصح منه العبادة وأعظم العبادة قلنا ماذا توحيد الله عز وجل إذن لا يمكن أن يتصور عاقل أن مسلما يجمع بين عبادة الله تعالى والشرك به لأنه لن تتم له العبادة إلا بماذا؟ باجتناب الشرك ولذلك قلت لهم ونكرر من أجل تقرير المسألة من عرف معنى التوحيد لن يتصور أن يقول بأن ثم مسلم يقع في الشرك الأكبر ثم هو مسلم هذا لو التناقض هذا من فهم التوحيد عبدوا الله ولا تشركوا بجي جمع بينهما لأن العبادة لا تصح إلا باجتناب الشرك ثم تقول هذا مسلم وقع بالشرك فهو معذور هذا تناقض هذا تبرمين من من التناقض قال هنا رحمنا وقرنا الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه فدلت على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة اجتناب الشرك ترك الشرك عدم الشرك المبعد عن الشرك هذه شرط في صحة العبادة بمعنى أن العبادة لا تصح ولن تصح ولا يمكن أن تصح إلا بمجانبه الشرك واضح مبين إذا هذا دليل على أن المسلم إذا وقع في الشرك الاكبر أنه انتقض إسلامه أو لا يصح ولا لا يصح نستدل بهذا الدليل يصح قرآن كله من أوله إلى آخر يدل على أنه لا يمكن أن يجتمع في عبد واحد شرك وتوحيد إذا حل الشرك تفع التوحيد وإذا جاء التوحيد ارتفع الشرك هذا العاصل أما مسلم يذبح لغير الله ويستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس به بمسلمين قال رحمه الله تعالى فدلت على أن اجتناب الشرك شرط في الصحة العبادة والشرك معناه شرع شرك ذلك من الحقائق الشرعية فسره الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا إذا جعل الند مع الله عز وجل هو حقيقة الشرك صرف العباده لغير الله عز وجل هو حقيقة الشرك فبينه الله تعالى بينه النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وأعظم خصائص الله عز وجل كونه إلها مألوها بمعنى أنه هو المعبود بحق دون ما سواه فإنئذ اختص بالعبادة فإذا صرفت العبادة لغيره فقد وقع في في الشركين لأن هذا الذي صرف العبادة لغير الله تعالى قد سو بين المخلوق وبين بين الخالق قل هذا هو حقيقة الشرك لم يجعل له قصة من العبادة إلا بعد أن يعتقد فيه التسويه ولو لم يعتقد قل هذا الفعل دليل على الاعتقاد دليل على ماذا؟ على على الاعتقاد. وشيئا نكره في سياق النهي وتعم الشرك قليلا نعم وشيئا نكره في سياق النهي وتعم الشركه قليله وكثيرا هذا في نظر يعني باعتبار ان الشيء هنا شيئا باعتبار الطاغوت المشرك به اما الشرك قليله وكثير هذا ماخوذ من الفعل ليس من شيئا عندنا عمومان هنا تشرك هذا في سياق النهي إذا فعل مضارع متضمن لمصدر والمصدر نكره نكرة في سياق النهي عامه ولا تشرك أدنى شرك هذا باعتبار الشرك حقيقته القائمة بالنفس ثم شيئا هذا المراد به المتعلق به المشرك به فليس كلامه فيه في محله قال هنا وشيئا نكرة في سياق النهي فتعم الشرك قليله وكثيره قال وتسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة وذلك لأنها تضمنت عشرة حقوق وابتدات بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك فدلت على أن التوحيد هو أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات وفيها تفسير التوحيد وأن عبادة الله وحده وترك الشرك تفسير التوحيد عبادة الله وحده دون مس... وترك الشرك فمن لم يترك الشرك فليس به بموحد تابهنا من لم يترك الشرك فليس بموحد ارتفع عنه وصف التوحيد وهذا وجه مطابقتها للترجمه قال وحفيد المصنف في بعض النسخ المعتمدة تقديمه على ايه الانعام فقدمتها لمناسبه كلام ابن مسعود يعني الاتي لان بعض النسخ قوله تعالى قل تعالوا هي التي اتت قبل اعبدوا الله وهو قدمها وجعل ايه الانعام تالية لها من ادري اثر ابن مسعود للاتي قال وقوله تعالى قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا يعني نهي عن ماذا عن الشرك نهي عن عن الشرك اي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالوا بفتح الله تعالوا اي هلموا واقبلوا اتلوا تعالوا اتلوا اتلوا, أتلوا, أتلوا بالواو هذا العصر حذفت الواو لاي لا شيء للجازم لي للجازم واختلف في الجازم به في الجازم هنا وقع جوابا للطلب هذا المشهور وقع جوابا للطلبين وبعضهم يرى انه انه ملزوم ب بان شرطيه مقدره ان تأتوا أتلو وهذا ضعيف لماذا لان الحرف الحرف من حيث هو سواء كان حرف الجر او غيره اعماله وهو ظاهر ضعيف وهو ظاهر منطوق به ضعيف تقول مرات بزيد زيد مجرور بالباء وهو منطوق به ضعيف فكيف إذا حذفته من باب أولى وأحرى ومن هنا ضعف مذهب الكوفيين في إعمال, حذف في إعمال حرف الجر وهو, وهو محذوف وعلى ذلك حينئذ نلجأ إلى أن نجعل العامل هنا ماذا عاملا معنوية وهو طلب إذا وقع في جواب الطلب هذا ذكر ابن الشام وغيره قال هنا قلت تعالوا اتلو اتلو بالجزم جوابا للامر تعالوا اي اقص عليكم واخبركم قال بما حرم ربكم عليكم جعل الباء هنا لقوله وصاكم به يعني ضمنه معنى معنى الوصيه ولذلك قدر الباء ولو جعل ما هنا موصولا مفعول اتلو لكان اولى والعائد محذوف تقدير ما حرمه ربكم عليكم إذن وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عندي وهذا عام ليس في هذا الشان كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم المحرمات إنما هو من عند الله عز وجل وهو على جهة اليقين لا على جهة الظن والتخرص ألا تشركوا به شيئا ألا ألا أضغبت النوم في, في الله ألا الا تشركوا لا ناهيه ان هذه تفسيرية ان تفسيريه تفسير اتل ما حرمه اشتروا بماذا بما ذكر ألا تشركوا به شيئا اي اتلو عليكم عدم الاشراك به كذلك عدم الاشراك به لان الله لم يحرم علينا الا نشرك به وانما حرم علينا ماذا ان نشرك فتلا عليهم ماذا عدم الإشراك به هذا المراد به أي أتل عليكم عدم الإشراك به لأن الله تعالى لم يحرم علينا ألا لا نشرك به بل حرم علينا أن نشرك به هذا المراد قال هنا كأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا ولهذا قال آخر الآية ذلك وصاكم به ولذلك قدر المصنف المحشي ها بما حرم قدر الباء وتركها أولى قاله نوصاكم الا تشركوا به شيئا فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الاشراك به عدم الاشراك بتركه عدم الاشراك ولهذا إذا سئل الصحابه رضي الله عنهم عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كما قال ابو سفيان ل هرقل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذه هذه الكلمة هي التي بعث بها المرسلون وذكر سبحانه في هذه الآية جملا من المحرمات إذن اراد هنا أن في هذه الآية أن الشرك من المحرمات بل من أعظم المحرمات وذلك يقتضي الأمر بعبادته جل وعلا لأنهما ركنان عبد الله لا تشركوا به شيئا إذا ذكر عبد الله استلزم لا تشركوا به شيئا وإذا ذكر لا تشركوا به شيئا استلزم ماذا اقتضى اعبدوا الله إذا كل منهما يقتضي الاخر وهذا كشان فيه في الشهادتين قال رحمه الله تعالى وذكر سبحانه في هذه الايه جملا من المحرمات وابتداها بالنهي عن الشرك والنهي عنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء لانه يقال ما ذكر الأمر بالتوحيد هنا قل نعم لم يذكره نصا نطقا لكنه مذكور ماذا مذكور بدلالة الاقتضاء يعني متوقف على صحته فدل على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات وهذا وجه مطابقتها للترجمه قالوا بالوالدين إحسانا أي وأتل عليكم الأمر بالإحسان إلى الوالدين قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وتركوا السلطنة عليهم يعني الترفع وإحسانا نصب على المصدريه أي أحسنوا بالوالدين إحسانا ونصبوا فعل مضمر من لفظ أحسنوا أحسنوا بالوالدين إحسانا قال ولا تقتلوا أولادكم لما ذكر حق الأصول والدين ذكر حق حق الفروع ولا تقتلوا أولادكم من إملاق الإملاق هو الفقر ومن هنا السببية وتفيد كذلك تقييد النهي هنا بخشة الإملاق لا مفهوم له يعني لا تقتلوا أولادكم بسبب الفقر إذا إذا لم يكن سبب الفقر يجوز قتلهم لا يجوز قتلهم إذن المراد هنا ماذا؟ لا مفهوم له تقييد النهي بخشة الإملاق لا مفهوم له قال هنا ولا تقتل أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم أي لا تأيدوا بناتكم خشية العيلة, خشية العيلة والفقر والعيلة بمعنى الفقر فإني رازقهم وإياكم أي لا تخافوا من الفقر بسبب رزقهم فهو على الله وخص الأولاد هنا لأن قتلهم يجمع بين القتل وقطيعة الرحم والأولاد يشمل الذكر والأنثى كذلك هذا الاصل يوصيكم الله فيه أولادكم في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين قال فالعناية بالنهي عنه آكد وكان قتل البنات شائعا فيهم وربما قتلوا بعض الذكور خشيه الافتقار فنهاهم الله عز وجل عن, عن ذلك وفي الصحيحين من حديث بن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك الحديث وهو صحيح قال رحمه الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قلنا النهي عن القربان أبلغ من النهي عن الاتيان لأن النهي عن القرب نهي عنها وعما يكون ذريعه إليها قال ما ظهر منها وما بطن نهي عام عن جميع انواع الفواحش وهي المعاصي وظهر وبطن حلان تجمعان أقسام ما جعلتا له من الأشياء يعني سواء كان باطن وسواء كان ظاهرا سواء كان باطنا في القلب أو ظاهرا على الجوارح وسواء كان باطنا في خلوتك أو كان ظاهرا أمام الناس قال أو ذلك مصاكم به إشارة إلى هذه المحرمات التي أولها النهي عن الشرك والوصية الأمر المؤكد المقرر وسميت وصية الميت وصية لأنه يعهدها لمن بعده ليتمسكوا بها لعلكم تعقلون لعل للتعليم أن الله وصانا بهذه الوصايا وأمرنا بها وأكد علينا فيها لنعقلها ونعمل بها ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لا تقربوا هذا حماية لأموال اليتامى ونهى عن القربان كذلك إلا بالخصلة أو الخاصله التي هي أحسن ولذلك قال الا بل ملته هي احسن قال مجاهد التجاره فيه نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف إلا ما يحسن فمن كان عنده يتيم وكان له مال لا يجوز ان يتصرف فيه الا على وجه الاحسن وليس الحسن الحسن الذي يكون فيه مالك انت اما في مال غيرك فتتصرف باعتبار باعتبار الاحسن قال نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف إلا ما يحسن والسعي فيه نمائه حتى يبلغ أشده حتى يبلغ أشده حتى هذا حرف غاية فما بعده مخالف لما قبله أشده المراد به القوة العقلية والبدنية قال أي الرشد وزوال السفه مع البلوغ هذا قاله مالك رحمه الله تعالى وغيره قال وأوف الكيلة يعني فيما يكال والميزانة يعني فيما, فيما يوزن وذلك جمع بينهما بالقصة أي بالعدل أمر باقامه العادل في الأخذ والاعطاء لا نكلف نفسا إلا وسعها يعني طاقتها أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه فإن اخطا بعد السفراغ الوسع وبذله الجهد فلا حرج عليه فلا حرج عليه يعني لو اجتهد ان يحسن حتى في مال الناس أو في الكيل والوزن ولم يوفق بل اخطأ حينئذ يكون ماذا يكون معفوا عنه فاذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى و اذا قلتم فعدلوا هذا امر الامر اقتضي الوجوه ولو كان يعني المقول له ذا قربى اي صاحب قربتين اي قرابه قال امر بالعدل في القول قال رحمه الله تعالى اذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى اي ولو كان المقول له ذا قربى اي صاحب قربى اي قرابة امر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد العدل يكون في القول في حق الولي وفي حق العدو ولا يتغير كذلك في الرضا ولا في الغضب بل يكون على الحق وإن كان ذا قرب فلا يميل إلى الحبيب والقريب فالواجب العدل مطلقا وهو في اللغة الاستقامة وضده الجور والميل قال فلا يميل إلى الحبيب والقريب قال ولا يجري منكم يعني يحملنكم شناان قوم اي بغض قوم على ألا لا تعدلوا اعدلوا هذا أمر الأمر الوجوب هو أي العادل أقرب للتقوى وبعهد الله أوفوا أوفوا بعهد الله بعهد الله لي لتمام به وبغيره أي وبوصية الله التي وصاكم بها فأوفوا وانقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه ذلكم اي المذكور وصاكم به لعلكم تذكرون لعلكم تتذكرون تذكرون بحذف احدى العين تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قالوا أن هذا صراطي مستقيما أي الذي اوصيكم به في هاتين الايتين المجتملتين على ترك المنهيات واعظمها الشرك وفعل الواجبات واعظمها التوحيد صراطا مستقيما واضحا سهلا واسعا فاتبعوه امر والامر يقتضي الوجوب فعظم واجباته التوحيد وأعظم المنهيات هو, هو الشرك واتباع هذين الواجبين والمنهيين هذين فاتباع هذا الواجب هذا المنهي أعظم ما يتبع دين الله عز وجل فيه قالوا هذه ايه عظيمه عطفها على ما تقدمه فانه لما نهى وامر حذر عن اتباع غير سبيله قال وأن في موضع نصب أي أتلو أن اتلو أن فهو مفعول به يعني معطوب على مفعول به أن هذا صراطي أي طريقي ومسلكي وشريعة الذي ودين الإسلام لأنما سبق محيط بالشرع كله إما نصا وإما إماعا قال مستقيما مستقيما هذا نصب على على الحالمين من صراط وأن هذا صراطي حال كونه مستقيما قويما لا فيه فاتبعوه. ولذا قال قيما أو قيما والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه وهو شريعة الله لا فيه ولا طريق إليه سواه وهو الإسلام وما اشتمل عليه الإسلام من من شرائعه ليس ثم طريق لله عز وجل إلا هذا, هذا الدين القويم قال رحمه الله تعالى وقد جمع ثلاثة أمور يعني أوصاف الليل الصراط السهولة والسعة والقرب يعني سهل ثم هو واسع لا يختص بزيد دون عمر ثم هو قريب يعني أقرب الطرق الموصلة إلى الله عز وجل وليس المراد ان ثم طريق يوصل الله عز وجل إنما المراد أنه, أو أنه أقرب طريق وما عداه فهو باطن قال فهو أقرب الطرق إلى الله وأوسعها وأسهلها ولو اجتمع أهل الأرض وأضعاف أضعافهم لوسعهم بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على السن رسله وجعله موصلا لعباده إليه وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسله بالطاعة توحيد المرسل وتوحيد المرسل مرسل هو الرسول ولابد من توحيده بأن لا يتبع إلا هو كذلك المرسل وهو الله عز وجل إفراد يكون به العبودية فأمر باتباعه ونهايته, ونهايته الجنة وتشعبت منه طرق فمن سلك الجادة منها نجا ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار ولا تتبع السبل أي البدع والشبهات فتفرق فتفرق فتتفرق بحث فيه إحدى التأين هذا الأصل نارا تلظى أي تا تلظى حذفت إحدى التأين طلب للخفة يعني الفعل الماضي إذا كان مبدوءا بالتاء وزيدت عليه تاء المضارعة حينئذ اجتمع في تاء ويسبب ثقلا تا تلظى تلظى تخفيف حينئذ حذفت إحدى التائين والصحيح أن المحذوف التاء الأصلية والتي ينطق بها تلظى تاء المضارعة لأنها كلمة وتلك حرف ذاك حرف وحذف الحرف الذي حرف المبنى اولى من حذف حرف المعنى الذي هو تال مضارع إذن فاتفرق أي فاتتفرق فهو مضارع منصوب بعد فاء السببية بأن مضمرا وجوبا فتفرق بكم عن سبيله أي تميل وتشتت بكم هذه الطرق المختلفة المضلة عن دينه وطريقه الذي ارتضاه لعباده قال هذه الايات قيل إنها المحكمات المذكورة من قوله منه آيات محكمات هن ام الكتاب بل هي اعم من من ذلك ولذلك قال قيل يعني فيه تضعيف لي لهذا القول قال وروى الامام احمد غيره كالنسائي والدارمي والنبي حاتم والحاكم والصحاح وروى كذلك محمد بن نصر المروزي في كتاب الاعتصام بسند صحيح علي مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما يعني دينه الإسلام ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون لأنهم إذا عقلوا تذكروا فإذا تذكروا خافوا قال المصنف رحمه الله تعالى إذن هذه الآية استطرد الشارح في شرحها وانما المراد بها أولها هذا الذي عناه رحمه الله تعالى قال وكأن المصنف قال كتاب التوحيد الذي هو الحكمة في إيجاد الثقلين كما في الآية الأولى إذن وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون فيه بيان الحكمة من خلق ثقلين كما في الآية الأولى والذي هو الحكمة في إرسال الرسل كما في الآية الثانية والذي هو أوجب الواجبات كما في الآية الثالثة والرابعة والخامسة والذي ضده هو الشرك أعظم المحرمات كما في الآية الخامسة والذي هو حق الرب على العباد الذي افترضه عليهم ولا يقبل منهم سواه كما يأتي بحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه والذي حقيقته وتفسيره عبادة الله وحده لا شريك له كما في الآية الرابعة وحديث معاذ إذن هذا الترتيب للمصنف رحمه تعالى بالآيات وختمه بحديث معاذ هذا ترتيب مقصود لبيان اولا وجوب التوحيد وأنه واجب وبيان أن الحكمة من خلق الثقلين هو التوحيد بل الحكمة من إرسال الرسل ولو زاد كذلك آية تدل على أن إنزال الكتب عندما هو من أجل التوحيد لكان كذلك أولى قال رحمه الله تعالى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي علي خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه الايه قال قول عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي ابو عبد الرحمن صحابي جليل من السابقين الاولين ومن كبار علماء الصحابه شهد بدرا وما بعدها ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحبا عليه وحدث عنه كثيرا وأمره عمر على الكوفة ومات سنه ثنتين وثلاثين وأثره هذا رواه الترمذي وغيره حسنه يعني حسنه الترمذي وغيره كالطبران في الكبير وفي الاوسط قال من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه بفتح التاء وكسرها بفتح التاء وكسرها خاتم خاتم يجوز فيه الوجهان والخاتم حلقه ذات فص من غيره معروف وحقيقة الختم الاستيثاق هذا المراد يعني فائدة ما هي الاستيثاق فإذا ختم بختمه دل على أن هذا المختوم عليه موثق من جهته صاحبه توثيق الشيء قال فليقرأ قوله تعالى وذكر الآيتين أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت إذن لم, لم يوص النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالقرآن فحديث أو قول ابن مسعود هذا له سبب ولذلك قال المصنفون كأنها لم يجعلها وصية كذلك وإنما قال كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الآيات الثلاث لأن كل آية منها ختمت بقوله ذلك وصاكم به فالرسول صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما وصى به الله تعالى وكذلك أو إذا اوصى بشيء فإنما يوصي بشيء قد اوصى به الرب جل وعلا فصارت وصية الله تعالى وصية رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعنى هذا الذي أراده المسعود رضي الله تعالى عنه وليس مراده أن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل قد وصى وختم إنما أراد به أن هذه الآيات محكمات اشتملت على على معان عظيم من الأوامر والاجتناب النواهي حينئذ لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا ويوصي الناس فيه لما عدل عن هذه الات وجاء بي بهذه الآيات باعتبار, ماذا؟ باعتبار خاتمتها ذلك وصاكم به قال فصارت وصية الله تعالى وصية رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعنى ولذلك شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، هذا شأن الختم على الكتب، قال وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها، ليس هذا المراد، رضي الله تعالى لم يكن، لم يحصن، وإنما هذه الآيات كأنها وصية ختمها الرسول صلى الله عليه وسلم فلا حاجة بنا أن يوصي، فإن الله قد وصى بما في هذه الآيات لأن فيها ما يكفي عن توصية الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال والحديث في البخاري عن ابن عباس، حيث قال إيتوني بكتاب أكتب لكم فيه شيئا لا تضلوا بعد يعني عند موته عليه الصلاه والسلام أراد أن يكتب كتابا ويختمهم فلما لم يكن ذلك أراد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إذن لم يفتنا شيء مما أراده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايتوني بكتاب أكتب لكم فيه شيئا لا تضلوا بعده وذلك في أثناء مرضه صلى الله عليه وسلم فحيل بينهم وبين أن يكتب يعني منع وكثر اللغط فقال اخرجوا عني فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الرزية كل الرزية يعني المصيبة كل المصيبة ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية يعني كأنه عتبا على عمر رضي الله تعالى عنه في كونه قد حال بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب كتابا فابن عباس عتب فيه في ذلك وأراد ابن مسعود أن, أن يجيب عنهم قال إن الرزية كل الرزية يعني المصيبة وجمع الرزايا قال إن الرزية كل الرزية ما بيننا وبين ان يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية فذكرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن عندهم القرآن ما يكفيهم إذن كول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب لم يفتهم شيء البت فان النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما في كتاب الله قالوا في صحيح مسلم إني تارك فيكم ما انت تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وروى الحاكم وصحاوة عباده مرفوعا أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث ثم تلاقوا تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من الآيات الثلاث ثم قال من أوفى بهن فأجره على الله من أوفى يعني أتى بهن كاملة لان الوفاء في الاصل يدل على التمام من أوفى بهن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء اخذه وإن شاء إن شاء أخذه وإن شاء عفا عفا عنه إذا قوله رضي الله تعالى عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد أي التي هي كالوصية وليس المراد بها عين الوصية لأنه لما حيل بينه وبين أن يكتب كتابا يوصي فيه أمته حينئذ عتب من عتب على من منع فأراد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يبين أن القرآن فيه الكفاية وأن هذه الآيات محكمات وتجمع كثيرا من بل تجمع صور المأمرات والمنهيات والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين